إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يطيل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله من سلكه فاز بجنات النعيم ومن عاد عنه يمينا له ويسارا رمي به سوال الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم و على محمد وعلى على محمد كما باركت على ابراهيم و على ابراهيم في العالم انك حميد المجيد اما بعد فان وزق الحديث كذب الله و الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور الامور محدثاتها وكل كل محدثات بدعه وكل كل بدعه ضلاله و كل ضلاله في النار دعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته يجلوانا كانت اللى يبلغ المرام من التلك الاحكام الحافظ احمد بن علي من حجر عسقلا نجيش نمز الشاز باب صلاه الجمعه عن عبد الله بن عمر رضي الله و ابي هريره رضي الله تعالى عنهما انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله كل عمر ابو هريره زي قال له الشامي جعفر متك جاي انا پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم فالميته يقول على اعواد منيرة, منيره من يرى من يرى من من الخنين الاعواد من, من بره بلك هيك هذه الميمر صنعه له ميمون النجار غلام امراضي من الأنصار قالت كيف دفع بيتم كلجعل في غنبري خابوك على عواد من بره لسر من بره كي خوي فالمي لينتهي لنا أقوام على وضعهم الجمعات أو كسانك ووازع للجمعين لينتهي لنا قوم أو ليختمنا يختمنا الله على قلوبهم يا خداي البروزجال أو أنك واسد زماعدين زماعك عدين أو خداي الله على قلوبهم يا واسدين أو كذا نوازي إنك الجمعان نك ناكن يان ثيان لك أول لغت الله على قلوبهم يان خاتم وقال ختمي لسبب ذلك يعني عندنا ثم لا يكونن من الغافلين أو الدعاء جدا هو إذا غافل كان خواي جودا بما نحتاجه وعن سلف الأقوى رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سلمي كل الأقوياد جرتوا دافر مثل إما لجبتي كم بني خواص أمراض الجمعة نجمع عندك ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به دي وليس للحيطان ديوان كان سيبر ينهب كما لبدي رابوستين متفق عليه لفظ البخاري وفي لفظ المسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع لنتبع الفي طبعا نرجع مجمع يعني قصدي اما تجمع امام ذكر مرسي لكم اذا زالت أجل ثم نرجع دقينا نتتبع الفاء طب مشي هي يانا. وعن سهل سعد الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتعدى لا يقول لا تتق إلا بعد الجمعة ااا يأكل بلى تتقذى وياه وهو الطعام الذي يأكله أول النهار وهو ما كنا نقول ولا نتقذى إلا بعد الجمعة متفق عليه واللغو لمسلم ااا قال يقدقه الحديث صحيح لأنهم ما كانوا يقيلون وتأه تاني كذا دفني إما نبونا خوارني نا قيلوا ما نذكر و اون نانش مانده خورد، ایلاکن جنبی، ایلا پر زومعین بیتنه. اول مساله گذشتیا، اگر تو او می‌بینه که آلبان اوی انسان خود عازم دکل بانیشه. دوست نه خورد، نگه خریدی نه خورد نمی‌بی، هیچ نان نمی‌بی، زنیش عاد مسجول نمی‌بی، یعنی دوخت خوام دکنی، کمک وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا يقول في أغنبري صلى الله عليه وسلم خطبتنا في بيوة دواي كاروانا كاد للشام فانفتل الناس خوشيهموا يقولوا كزما وتنهاد وازدكس نبيتن سبب الجلوس سبب بلى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من صلاه الجمعه وغيرها فليضف, فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته روى النسائي وابن ماجه وداره قديمه لفروه واسداده صحيح لكنه قوى ابن حاتم ارساله صحيح الجامع حديث صحيحه انه عمر زي قال له الجامبي ده بالمه كبيغمبر خواص انفرميه هل يقليو بركات يقرب قاعد للميجت جمعه يام وغيره يعني غير يعني من الصلاه يعني غير يوج يعني اليها اخرى ب دانيش تي له بركاز شجبه زاد كرد وقت تم ابن سمرة ابن سمرة رضي الله تعالى عنه عنه طبعا جابيقولوا استمره روايات كده. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائمة بيقامر لي ثم يجلس دعاء دادا ثم يقوم دعاء يمد فيخطب قائمة ليسمع ببيوة ثمن أنباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب يكبت بتيجود هوادی بتویده که بدانیشتن خود بیده او دروکت. بله یفته لیبکانه، دوباره میتونم سریع اتکیه. حتی تا بزاره که شیخ مشهور اونی لکاتی نخوشش که نخوشه خوی بدانه که یه دغدغه دیگه خوش میپیو خود بخیده. لوی ازش داده بیا گمبلی زندی بکاتمه. بله مود زاده بی نیاگیل عالی مکان. روی نخوش بود، بدانیشتن خود بیده كدب شرط يعني قلنا احباله اخذ بقيه دوامه ما عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى اذا خطا احمرت عيناه ذاك عبد الله رضي الله يقعد صلى الله عليه وسلم اجربتالي بجمع اي بلاه احمرت عيناه وبساوي السنه ينذر الجيش كانه الرمان لون الاحمرار ورد عين شان؟ عين عيناه عيناه وعلى صوته برز او زورت ك حتى كانه موندرزيشن كنه انذار يقول صبحكم ومساكم هو دائما مقدمك بولبه سكان بيت صبّعكم ومساكم ويقول أما بعده أما بعده دائما معناه ولا فاج أما بعده قصّش منهم ذي يعني أجدار بن فإن خير الحديث كتاب الله باشترين كتاب باشترين فرودة فرودة كان خداي البروزكارا وخيره اله وخير الهدي لولا الخير لولا الخيره نبى لنا إن خيره هو عطى له سلسلة عطى له فإن خير الحديث وكان هدري وإن خير الهدي يعني إنكش كان أول أبوي مقدراً لأبوي يعني لسريع عطوا له وخير الهدي 22 رينشاندر شيء هدي محمد صلى الله عليه وسلم تعال ليقولنا جبريه هدي محمد جبريه هذا محمد دروس للروانجي معنا ما موكح لي سكبه هدي أديه بلان بلبر الروانجي هدي, هدى, هدي صحيحة محمد صلى الله عليه وسلم كذا باشيرني شان صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وخلابتين كان كان و أو بدعانا كذا خيرناهدين ان شاء الله تعالى وكل بدعتين ضلا وكل بدعتين ضلالة كلش دين ضلال كل لس إنك لس عطبر قد همو بداي ايش بداش بلاكيره بلاكيرهش يعني عام بتعيش سواء بالعيساو ام كانه قسكبي يعني قبربي همو رواية وفي رواه كانت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه يقرا رواتك يقولون خطبه النبي صلى الله عليه وسلم محمد ال يحمد, يحمد الله يحمد يحمد الله يحمد الله ويثني عليه يحمد الله سباص عليه ثم يقول على إثري ذلك وقد على صوته أو وفي الرواية لو من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له و وهل هو للنسائي في النار طبعا لك انا أما الفرق بين دوش تبقىين خطبة محاضرة محاضرة يقطع يصورة وين عدنا آ ايز... نكمل أوين أك اه... أوين بكرة بس ترجع لنا ماي نعم حالة اعتيادية وتر وشيتها ما خطيقه ما عندكين أويني كقصة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 تبهك دوش ده بشهبينه منو نبي بينيوا شو ونا زايده غير بيتها دبي نمونغي و نيو اخوي نديتشكيو تقريبي بك او امثالانا كده مو عنده انيوا وانا عمال ابن الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من دفنوا من لا بس, بس وفي روايه من يد الله بلا غضب لله وما يغضب له بل بس كله كل ضلال في النار بس فيما افكر دعاء او ما لك عمالك رؤية الجرّة والزايق <تصفيق> على سري، كنفر من جنبك يجمع بين خوايسن فيلمي <تصفيق> إن طول صلاة الرجلي للرجل زماعيا خذ خطبة زماعيا، أجراته درجين ويركعي، وقصر خطبته كرتى خطبته وتركي مئنة من فقه تعيش تناكلا إمامك، وبعكسه خطبه درش كدناو نوش كد نوش كرت لا تينجيش ثنتي حذرين ما مستمر واسكتي أو طبعا مفهومي مخالفة وهذا أيضا وعن ما إن تلفت ما إن ما إن في من ثقة وعن أمي شام بنت العال رضي الله تعالى عنهما قالت ما أخذت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قا والقرآن المجيد يعني أوصله لا شيء ورقد إلا من إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس أم مشام إتحارسة لوما لجديد أم إن صلواتي قاب ورقد إلا لتسامح يخمن النبي صلى الله عليه وسلم همود جمعه أقدر دوا على المنبر إذا خطب الناس على المنبر نقدر تأويني دك ما مصدرك نصيحة أبو بارس ومن يشقي طرقا في دخين صوره قابله وينغين ديا بليمو على اللي في منبره لا ثان منبري لا ثان منبري مثلا خطبه بيز دقه ولا دقه واحده صوره يعني كأنه اغلب خطب انه خطبه لا خطبه لو يا امام نا منشنا نا منشنا يا على المنبر لو هي اوايا على انه امام كانه سؤل زائدك ب 10 امام معنبه بيز دقه دقه خطبه لك طريقة في بكامله دخينو يصير دعاء سيدوعيدك هندك بابا تزندك نونا في السنة ما ذوي دهبي بيأيدهبي ها خلكنا جيتوا تقبل استيعاب والله هسه مشينه لو هي هذه مثل محاضره داتا دانش نديوي شركه دت انا شكرا لكم لا لا لا انا هنا اشدي و اشدي انا بكتبه بعيداته يلهش بعيده من مكاتبه او يلهش بعيد انا هو ابو كان شو انت قلت صادك اليان جلي ابو يد عمره ولا قلت لو قلت لو بهالوضع هذا انا دخين <سؤال> لا وصل يا وعن عباس رضي الله تعالى ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعه والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اصفار والذي يقول له انصت ليس له جمعه حديثنا ضعيف ولا ضعيف الجامع الصغير ابن عباس ضعيف عليه رضي الله عنه في روج قصب كاتن نموني نموني ركي بري بي وهو يفسر حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الصحيحين مرفوعا اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب قد لغوت وقال البخاري وصيحه دفنته لبخاري ومسلم لحديث ابي هريره دفن ايه فقد لغوت له يعني بس قناح بار البوء. وعن جاب رضي الله تعالى عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي كان يخطب فقال صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين متفق عليه ذاك عبد الله رضي الله قال اللي في المتم في نفرك الروج الجمعه هذا جنو مسجد بيغم خذبو لتكاتي ودا ادمو بيجت صليت يعني الدور كانت قد كرديها دور غادي تاخذوا جيش تاعيه المسجد لازم يشبو فرمی نکرد، فرمی هر صومیک. او آنی که در انتخاب مزید واجب استیدالله واحدی سیم. داره لکاتی و تازه انجام. اوضاع پیگرد است تو دورکات کندکا. فرمی بالوکه گنگایی خدمتی. این سختی بی تبی پیبری قبلا. خب تی بگر بزنی شکل بده. هر صومیک. باله. بالا امشتش چه وش دیگه آن؟ اگر بزنیش تا که قبلا طول نداشت. دبی نی دبی ما نه و به ما این حادثه جبری. ما مستاوز بيدريش ولا بدل ما مستا كده وأنا أملا أكتب إذا هي تقول أنا ما بس ما ناوي جت أقول أجا خلكيلي رابيني خلكيلي رابيني درستا خلك دواينانة ما مسلا أجا دو يا ما مستاي شون دوباره بدی نفراتی که استاد صفری بری ختی به گوی دانشگاه دانشگاه سر می‌خورن. زنت یه اندک خود که ختی که خود باید دعه و قصو کوکتیک کدیاله جهانی حالت این خلافی کدیالانی دیشیته دعه. ده خود بایدی مثلاً معامسه خو تاری ده. دکارت خود باید یک حس تا و بسی دسمه‌جو بیشوات و یک کابره کابره که در واتن که بردنه، پروست لگه کهربم دانیش دادنیشیت، و کداینیشیت. پری کف رهاتی داری، مجبورت معاوضورش شوازا. و یکی که لغتی ختیبی، یعنی تو تداخلی هم اشت کشور کی؟ نه کدی که؟ نه اصل وای امام دی. واب که بالا میرف کانه کنچی قصیده کاتن و امام دساني خلق لب او امامي رونا کاتو امام رون معي خالقش را نک خلق معي اينامي کاتو امام با خالقش دلتكوطي هستند دور کاتي بکبد امام في دلتكوطي آو تصور دلتكوطي تو حقيني جوابي داريم امامي داتو که دسان جوابي چنداتو استن دورم بين خود باقي نبا مطالبي تو راست مطالبي تو لب لو آو وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الجمعه سورة سوره الجمعه والمنافقين ابن عباس رضي الله صلى الله عليه وسلم لا يجي جمعه تسالىخ صوره الجمعه دهخن لا جاء سوره المنافقين الله تعالى عنه قال كان يقرا في العيدين وفي الجمعه دي سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه وعمان يقولوا بشير سيقال في الميت في قمبري خالص اللهم دوج جيرنا جيرنا مازال جيرنا قربانو نروز الجمعه او دوسلته دخنت هل سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه وعن زيد بن يارقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد دفن زيدي كل الرقم ده جهان الله زي خالد سامي كبيه الله عز وجل نجي جيش جي ده كث. ثم رخص في الجمعة دعاءي رخصة إذا لبو زمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي دعاء الر ك نجي كديوك كتجماع فرمي رخصة إذا فرمي هذي ده يبين بان ليش كابلي يصلي من شاء أوه عز دك ده توعين نكاثر فليصلي حديثكش لا صحيح إبداعه وصحيح إشارة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة تمام حديثكين هذا مستمر باتشيليا دفع مثلاً أبو هريرة زعيم دفع مثلاً بيعن بني خصب ميعتي هل يقلئوا زماعيك بحسب كاتم للدواء أو صار بكاتب كاكا أو ثمان دوايا بتصير صيغة شركين كلام استبي يا سنيك كيف في وعن بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن معاوية رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة سعيد يزيد شهدوك مع معاوية أصدقائي الأستاذ بي بي فر بي غوتيا أجر ميوجي لجر حتى تتكلم أو تخرج لانه يقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بذلك ان يا الله صلى الله عليه وسلم ان لا نوصل صلاه لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نوصل صلاه بصلاة حتى نتكلم أو نخرج لك ان لا نوصل وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا بنك بجود كبيغ ميل من اغتسل ثم أتى الجمعة أبو هريرة رضي الله عنه قال سيدنا في كبيغ ميل خاص أصلا فميتي هني عليه هو خوشوش ثم أتى الجمعة دعيها لبعض زمئه فصلى ما قدر له أو أنك دي، ثم أنصت دعاء بيدنك حتى يبروح الإمام من خطبتك، تأوي الإمام لخطبته دعامة، ثم يصلي معه دو غبر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام أو أخوات الوردجاء كان خرجت بيني وبينه، بلى والسيروج زيادتك يعني تدرجي لا وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه فقال وقال ابو ريال صلى الله عليه وسلم بعد روج جمعيكه فيه ساعه لا يوافقها عبد المسلم وهو قام قائم يصلي يسال الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها متفق عليه ا الله عز وجل رجن باسي رجن جمائكه فيها ساعه ساعة تيايا لا يوافقها عبد مسلم او كأو كا ساعة؟ أجل كسب موافق بكاتن هل بندشي مسلم او أو ساعة كاتبك؟ يصلي لو ساعة كاتا سببيه نجبك يسأل الله شيئا والواجع لخواج ولا بارته إلا قهية هل سجاك كاتن؟ وأشار بيده يقللها. طبعا النية هذا الوقت لا شك من أرجى ما يكون من أوقات الإجابة لأينا الأسباب بل باشدين وقت لمو حديثة لمو كانت كان يقلون مين أن وقت الاجتماع الناس على صلاة مقروضة هموهم بسببها الكوريونيو لسونيوشي وأن الوقت الذي هو وقت الصلاة الجمعة لا شك أنه أفضل الأوقات بالنسبة اليوم الجمعة هذا شيء يبقى سيدنا بحثنا بحثنا بحثنا السلم هذا فميه وفي رواية أقول للمسلم وهي ساعة خفيفة يعني ساعة شيء كانو خديجه وعن ابي برده عن ابيه ان ابيه تبع ابو برده جدي انا بيه يعني قصدي ايه ابو ذر الغفاري ابو ذر الغفاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاه رواه مسلم طب نرجع انا ثلاثه بيغبرز ده ويجي لنا شويهك طب ايه قصدي ايه امام ك وقت إدارة وبينكين لو أو دقها يعني مثلاً ورجع الدار من قولي أبي هذا مننا كل وفي حديث عبد الله بن سلام عن ابن إماج وعن جابر بن داود أنها بين صلاة العصر وغروب الشمس. ذابذ ذابذ ولا دخل سمي له سمي له يعود كإشعال بني مسيح ده لا بيني من لبيني في, لبين في جوي روش هربت روش أوابون لبعض من أصله هذا هو روش أوابون وقد أخذوا فيها على أكثر من أربعين قولا أم في شرح البخاري ابن حجر قول من أو اوئيه مامور يزيل سل قولي نايته وبذل سلويه كام افضل الوقت كاوزاعيك دعايته لا قبولة فتح الباري من وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال مضت السنة أن في كل أربعين فصائدا جمعة فعن سنة كوا عطا لن على كل خدمه لك يا طيب وانه على زي بلا بروده على قطني بيسلا لي ضعيف واكثرها جميله الامام ده قطني و شغل وعن سمره بن جدبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعه رواه البزار لين كَبْ يَخَنْبَلِي قَدْ دَائِمًا دَعَيْهِ يَخُرْمُونَ إِذَكْ لَبَوْمُ سُمَّنَانِي فِيَاوْ أَفْلَتَانِشْ لَهَمُوتُمْ عَيْكْ لَهَمُواْ هَيْنِيَاً وعن جابر بن سمر رضي الله عنه برام صحيحة وعن جابر بن سمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطرة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس ذاهبكم يا صلى الله عليه وسلم لا راجعيني تنادش القرآن دخيت خالتي ببير ديناو تذكريه ده خالتي بيا دكت هل ديوس صحيح شنيع وعن طارق بن ش... واصم مسلم وعن طارق بن شاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك وامرأة وصبي وماريام فهو ابو داود وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم بلا بحديثك هرثا نقول قصد بأي مرسلة بلا بشيخ البعنين الصحيح الجامعين هذي كأو مرسلة تصح كالا طريقي دي كان طارقه كريش جامس يرتوك بيخنبري اخوات صلى الله عليه وسلم يأتي زمعه وعزبه لسلامه وصول ما نجي متماعد إلا تركز نبي عبد النبي مندا وامرأة آفاد نبي صبي من نخوش وقال أوجمل بابس وقال جو الحاكم من رواية طارق المذكور عن ريموسا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ترى كذا لازم يقول طارق من شاب أكذ طارق من شابي مرصع طارق من شاب تابليا فلما يقولي أنا الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسابين جمعة رأوا طبراني بستان ضعيف والله على البال مصحي على الصغير ابن عمر قال له شاب لفنتن كوابي خمبي خواص طبر مويتي هذيك جمعي جمعي السفر يعني سفر خير بي ليه قدرت يعني مش ما شيء А гордю горош чуввилани. А го туб адля кр ласу сунне, ль фарз не. Аа. Да. А намазаде. Да. Баба говори, ке лохой дигатин лебади сунне джамаза. А намазаря да фине сафэш гештачюния. Ле он не зумаке хоман дагин безэ أديه يقول شتوى هي مثلاً إذا اللي تشوف عندنا نجبيانيد كير لين عندنا يأخذ بدك لا كل مقارني ما مشتى اختلاف هذيروي لا لا لا تجيء خلاص مش ما له إمكانيات مثلاً أول ذا وقت قشتيار قشتيار ليه كأنه بسيا كل كشي تيار جيسي وعشان ساعات أشوف نوقيش كل كشي لين عندنا أتو أجراتو جمعتنا كل جناح بناهش بره وجنح بناهش بره ليه تدوس الملا لا صار اجتاز المستحيل حتى. وعن عبدالله بن مسعود الله تعالى عنو قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجودنا. على وزر وزرني ما نقرأ. لذلك في المنبر خواص صلى الله عليه وسلم أجبت سبا يستلم المنبر. ثم نذكر استقبلناه هم الروم الذي يخاف. أصله الروم الإيمان بك. صن لإيمان من يزج يوماً على يعني هؤلاء فريق بالعمل إيمانياً. نيومتد لا غير سلوتين او, أو <تصفيق> نيومزلقه ما مثلا يروضنا لكن لا زايدني اما إمام بيعمله رولا ممكن إيه مقصود منك إيه رول إيه رولا يمكن أو زا وقتي نفرض لو ديوه إذا رولا قبله إمامي عايني إيه مقصود إيه ده رولا إيمان يمكن نبي بيعمله خارجين الرولا قبله نعم زي رولا ممكن نحن نفعله باله بالصواريخ عندك نعم نعم نفعله نعم بالصواريخ عندك نعم نفعله بالصواريخ عندك نعم بالصواريخ عندك نعم بالصواريخ عندك نعم بالصواريخ عندك نعم بالصواريخ عندك نعم بالصواريخ عندك نعم بالصواريخ عندك نعم بالصواريخ عندك نعم بالصواريخ عندك نعم بالصواريخ عندك إيمان الإمامين على نفس الدنيا خل زير رولا دي هناك أقول يا؟ اه. أنا أستني نعم وق بلى لا لا الشيخ البعيد صحيح لعناه فمثل استقبلناه بوجوهنا روما تلك الكلبة راتب بثالث ضعيف لا, لا صحيح الجامعات تعالى ثالث حسد شيء ولو شاهد من حديث براء عند ابن شاهد شاهده صحيح وصلنا ذاياقه شاهد دي. وعن حكم بن حزن بن حزن رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا او قوس حديثكش ابو داود رواه كده يوم شغل علي بحسن ده أنا حكيم كل حسن ده مين أنا لقى بي يقبل زماعة أنا لقى بي صلى الله عليه وسلم بيقبل ما عندي لقى لسان دارك يا لسان قوسك هو خوي الدار يعني جوبارشي خيبا جوبارشو كديه اتكاء الى سكديه لووي راد واستيتان سبحانك اللهم نحمدك سبحان الله لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخ ندعوان الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا